بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو الشريط الأول من ديوان النابغة الدبياني يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح النابغة الدبياني هو زياد بن معاوية ابن ضباب الدبياني كنيته أبو أمامة ولقبه النابرة لقب به لنبوغه في الشعر وإكثاره منه بعدما احتمت قال عنه ابن رشيق في عمدته إن شعره كان نظيفا من العيوب لأنه قاله كبيرا ومات عن قرب ولم يهتر أراد أنه لم يخرف ويضعف عقله وهو أحد شعراء الطبقة الأولى المقدمين على سائر الشعراء عده ابن سلام بعد امر القيس وقبل زهير والأعشى وكان عمر بن الخطاب يعده أشعر العرب أخبر ربع بن مراش قال, قال عمر يا معشر غطفان ما الذي يقول أتيتك عاريا خلقا ثيابي على خوف تظن بي الظنون قلنا النابغة قال ذاك أشعر شعرائكم وروى الشعبي أن عمر قال من أشعر الناس قالوا أنتم أعلم يا أمير المؤمنين قال ما الذي يقول إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية وحددها عن الفند وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد قالوا النابغة قال كما الذي يقول حلفت فلم أترك لنفسي ربك وليس وراء الله للمرء مذهب لإن كنت قد بلغت عني مشاية لمبلغك الواشي أغش وأكذب ولست بمستدق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب قالوا النابغة قال فهذا أشعر العرب وراء ابن المؤمل قال قام رجل إلى ابن عباس فقال أي الناس أشعر فقال ابن عباس أخبره يا أبا الأسود الدؤل قال الذي يقول فإنك الليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأ عنك واسع والنابغة شاعر بلاطن تردد إلى قصور الملوك في العراق والشام ومدحهم وأخذ جوائزه وقد حظي عند أبي قابوس النعمان ابن المنذر ملك الحيرة فقربه إليه دون سائر الشعراء وجعله في حاشيته ينادمه ويآكله في آنية من الفضة والذهب وهو أول شاعر تكسب بشاعر فكثر ماله وقد جر عليه تقريب النعمان له واغداقه عليه العطايا حسد المنخل اليشكري الشاعر وأبناء عوف بن قريع وكانوا من بطانة النعمان فأخذوا يتربصون به ليبعدوه عن ضلاط المنازرة واتفق أن نظم النابغة قصيبته الشهيرة في المتجربة زوج النعمان وذكر في وصفه لها ما لا يليق ذكره فاتخذها المنخل اليسكري وكان يهوى المتجربة حجة لإغار صدر النعمان عليه فخاف النابغة وهرب إلى قبيلته فاعتنم الأقارع فرصة غيابه ونظموا على لسانه أبيات هجو للنعمان وأوصلوها إليه فزادوا في نقمته عليه وعلى كونه كان سيدا من سادات قبيلته يرجعون إليه في خطوبهم فيلبيهم لم يسلم من حسد بني قونه لعثته وشرفه فنالوا منه بألسنتهم فتضايقا وانطلق إلى الغساسنة في الشام ونزل بعمر بن الحارث الأصغر فمدحه ومدح أخاه النعمان ثم انقطع بعد موت النعمان الغساني إلى أخيه عمر فلبلس عنده إلى أن رضي عنه النعمان بن المنذر فعاد إليه وبقي في بلاط المناذرة إلى أن وكان في أثناء نزوله عند الغساسنة يمدح النعمان بن المنذر ويعتذر إليه مبرئا نفسه مما رماه به أبناء عوف بن قريش وهذه القصائد التي مدح بها النعمان واعتذر إليه هي التي تسمى الاعتذاريات وهي من أجمل شعر نابغة استهر فيها بليالي التي صور فيها خشيته النعمان حتى ضرب المثل بها تقيل ليلة نابغية وسئل عمر بن العلاء بذلك فقيل له أمن مخافتهم سبح النعمان وأتاه بعد هر به أم لغير ذلك قال لا لعمر الله لا من مخافته فعل إن كان لآمنا من أن يوجه إليه جيشا وما كانت عشيرته لتسلمه لأول وهلة ولكنه رغب في عطاياه وعصافيره والعصافير نوق كرائم من دوات السنامين كانت للنعمان وكان النعمان يؤطي النابغة منها وكان النابغة حكم سوق عكاب تضرب له قبة من أدم ويأتيه السعراء فيعرضون عليه أشعارهم فيحكم لأفضلهم بالجائزة التي كانت تقدمها قريش أو الغفاثنة واختياره لهذا المنصب دليل على ما كان له من مقام رفيع وعلى ملكة النقد الأدبي المتأصلة فيه وحسن تذوقه لفن الشعر وكان يستعبد قريحته لفن فيعني بتهذيب شعره وتنقيحه وبحسن اختيار الألفاظ الجميلة الموسيقية. كلا، إنه كان يقول إن في شعر عهة ما أقف عليها، وكانت هذه العهة الإقواء، وهو اختلاف حركة الروي، فتكون في بيت ضمه. وفي آخر كثرة فلما قدم المدينة هابوه أن يقولوا له إنه يقوي فدعوا قيمة وأمروها أن تغني في شعره ففعلت فلما سمع قوله واتقتنا باليد ويكاد من اللطافة يؤقد تبين له لما مدت باليد فصارت الكثرة ياء ومدت يؤقد فصارت الضمة كالواوي ففطن فغيره وجعله عنم على أغصانه لم يعقد وكان يقول وردت يترب في وفي شعر بعض العاهة فصدرت عنها وأنا أشعر الناس والنابغة شاعر مقبور ومصور بارع ومن صوره ما هو حسي وما هو خيالي يدخل فيها قصصا لذيذا تحليه جذالة صنع حادق دقيق الإحساس بجمال اللفظ بعيد من التكلف والهجنة وقد أصاب ابن سلام حين وصفه بقوله إنه كان أحسنهم ديباجة شعر وأكثرهم رونق كلام وأجزلهم بيتا كأن شعره كلام ليس فيه تكلف حرف الباء كليني لهم يندخ عمر بن الحارث الأصغر ابن الحارث الأعرج ابن الحارث الأكبر ابن أبي شمر حين هرب إلى الشام ونزل به كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواتبي تفاول حتى قلت ليس بمنقدم وليس الذي يرعى النجوم بآئب وصدر أراح الليل عاذب همه فضاعث فيه الحزن من كل جانبه علي لعمر نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقاربه حلفت يمينا غير ديمة اثنوية ولا علم إلا ظَنٍّ ضمن بصاحبي لإن كان للقبرين قبر بجلك وقبر بصيداء الذي عند حاربي وللحارث الجثني سيد قومه ليلتمثا بالجيش دار المحاربي وثقت له بالنصر إذ قيل قد غزت كتائب من غسان غير أشائبي بنوا عمه دنيا وعمر بن عامر أولئك قوم فأسهم غير كاذبي إذا ما غذوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائبي يصاحبنهم حتى يغرن مغارهم من الضاريات بالدماء والدوارب تراهن خلف القوم خزرا عيونها جلوس الشيوخ في سياب المرانب جوالح قد أيقن أن قبيله إذا ملتق الجمعان أول غالب لهن عليهم عادة قد عرفناها إذا عرض الخطي فوق الكواتب على عارفات للطعان عوابس بهن كلوم بين دام وجالب إذا استنزلوا عنهن للطعم أرقلوا إلى الموت إرقال الجمال المصاعب فهم يتساقون المنية بينهم بأيديهم بيد رقاق المضارب يطير فضابا بينها كل قونس ويتبعها منهم فراس الحواجب ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب تورثن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب تقد السلوقي المضاعف نسجه وتوقد بالصفاح نار حبي بضرب يزيل الهام عن سكناته وطعم كإيزاغ المخاب الضوارب لهم شيمة لم يعطيها الله غيرهم من الجود والأحلام غير عواذبي محلتهم ذات الإله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب رقاق النعال طيب حج يحيون بالريحان يوم السباسب تحييهم بيد الولائد بينهم وأكسية الإبريج فوق المشاجب يصونون أجسادا قديما نعيمها بخالصة الأردان خضر المناكب ولا يحسبون الخير لا شر بعدهم ولا يحفبون الشر بربة لازبي حبوت بها غسانة إذ كنت لاحقا بقومي وإذ أعيت علي مباهبي حديث غير مكذوب كان النابغة قد ركب إلى الحارس ابن أبي شن يكلمه في أسرى بني أسف وبني فزار فأعطاه إياهم وأكرمه وقد كان حصن بن حديث الفزاري أصاب في غسام قبل ذلك بعام، فقال الحارث للنابغة ما رمى بني أسد إلا حصن وقد بلغني أنه لا يزال يجمع علينا الجموع ليغير على أرضنا وكان النعمان بن الحارث شديدا غليظا فدخل عليه النابغة فقال له النعمان إن حصنا عظيم الذنب إلينا وإلى الملك فقال النابغة أبيت اللعنة إن الذي بلغك باطل ففي ذلك يقول إني كأني لدى النعمان خبره بعض الأود حديثا غير مكدوب بأن حصما وحيا من بني أسد قاموا فقالوا حمانا غير مكروب ضلت حلومهم عنهم وغرهم سن المعيدي في رأي وتعذيب قاد الجياد من الجولان قائضة من بين منعلة تزي ومجنوب حتى استغاثت بأهل الملح مع طعمك في منزل طعم نوم غير تأويب ينضحنا نضح المزاد الوفر أتأقها شد الرواة بماء غير مشروب قب الأياطل تردى في أعنتها كالخاببات من الزعر الضنابي سعة عليها مساعير لحربهم سم العرانين من مردن ومن سيب وما بحسن نعاس إذ تأرقه أصوات حي على الإمرار محروبي ظلت أقافع أنعام مؤدلة. لدى فليب على الزوراء منصوب فإذا وقيت بحمد الله شرتها فانجي فزار إلى الأطواب فلوبي ولا تلاقي كما لاقت بن أسد فقد أصابتهم منها بشؤبوب لم يبق غير طريب غير منفلت وموثق في حبال القد مطلوب أو حرة كمهات الرمل قد كبلت فوق المعاصم منها والعراقيب تدعو قعينا وقد عض الحديد بها عض الثقاف على صم الأنابيب مستشعرين قد ألفوا في ديارهم دعاء سوع ودعمي وأيوبي أتاني أبيت اللعنة يعتبر إلى النعمان بن المنذر ويندح أتاني أبيت اللعنة أنك لنتني وتلك التي أهتم منها وأنصب فبدت كأن العائدات فرشنني حراسا به يُعلى فراس ويُقشبه حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب لان كنت قد بلغت عني خيانة لمبلغك كالواش أغش وأكذب ولكن كنت امرأ لي جانب من الأرض فيه مستراد ومذهب ملوك وإخوان إذا ما أتيتهم وخكم في أموالهم وأقرب كفعلك في قوم أراك صنعتهم فلم ترهم في شكر ذلك أجنب فلا تتركني بالوعيد كأمني إلى الناس مطلي به القار أجرب ألم تر أن الله أعطاك سورة فرى كل ملك دونها يتذبذب، فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعة أي الرجال المهذب فإن أكو مظلونا فعبد ظلمته وَإِنْ تكو ذا فمثلك يعتب مضنة الجهل الشباب قال عامر بن الطفي للنابغة في خصة ألا من مبلغ عني زيادا غدا تلقاع إذ أذف الضراب وهي أبياث فلما بلغ هذا الشعر عراء دبيان أرادوا هجاءه واعتمروه فقال النابعة إن عامرا له نجدة وشاف ولسنا بقادرين على الانتصار منه ولكن دعوني أجبه وأصغره وأصب الأباه وعمه عليه فإنه يرى أنه أفضل منهما وأعيره بالجهل والصبه فقال فإن يك عامر قد قال جهلا فإن مضنة الجهل الشباب فكن كأبيك أو كأبي براء توافقك حكومة والصواب ولا تذهب بحلمك طاميات من الخيلاء ليس لهن باب فإنك سوف تحلم أو تناها إذا ما شبت أو شاب الغراب فإن تكن الفوارس يوم حسم أصابوا من لقائك ما أصابوا فما إن كان من نسب بعيد ولكن أدركوك وهم غضاب فوارس من منونة غير ميل ومرة فوق جمعهم العقاب الظهام الموت يذكر حوادث الظهر في أهله من يطلب الظهر تدركه مخالبه والظهر بالوتر ناج غير مطلوب ما من أناس ذوي مجد ومكرمة إلا يسب عليه جدة جديد حتى يبيض على عمد صراسهم بالنافذات من النبل المطيل، إن وجهتها من الموت معارضة بكل حسن من الآجال محفوظ. عَثَرَ آيَحَ أَرَتْ مَنْ جَدِيدًا مِنْ صُعَادَةِ عفت روضة الأجداد منها فيتبه عفى آيه ريح الجنوب مع الصبر وأسحى مدام مجنه متصور رعى الروضة كأن قتودي والنسوع جرى بها نسك يباري جون نار الرضى حتى مكسة البدر والسوى لبدلا فيها في عام خرج يا حسنها حين قدوع ازاء مدرة تكاء مقبلة للنائس المحر منها نوصة عجب سبع القط وفيها سد اذا نكد اياه اثنها حين تدعوها فتنسكتها نعم المرء لعمر يا نعم المرء من الآلفة عنه تزور ببصرة او ببرحة حارفة فتن لم تجده من ام قريبتها فيضوى وقد يضوى إلى سقيها وناها ومنى في حي حي يقول الورد فيها لمن إلى حتى فتحتهم ودينهم الرباط والخبيث أرض الفهد كأن الضعنة من خطونا بسر من الحراب فتبينت أعيانات وقت الحي أن أمّوا مباعر كأن على الحسود معاد عنه فهذا أو سمعت لا ما شط طول ذاك يا صديق ولا حقا يعض يبقى فينا ا في حب اناجي وجع والوقت من ما راح يا يبغى ولا رحت مطعمنا في مال حالي في امر يزيد ولقد رأى أن النبي هو من هو قوه قد عانى من ضياع في وعلى سبيل الحاله المضطرب لم تكن دي موصلة لي ما كنت منه ان بدا وَكَلِصَ بِفِقْهٍ الْوَلِدِ الْجَالِبِ الْمُتَعَلِّمِ وَلَمْ يَقِلْ الْمَوْضَعَ الْفِزُورِ وَلَمْ تَجِدْ الْجِيمَ الْمَعْلُومَ